A بالله من الشيطان الرجيم. ويا ilan,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 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَيَّأَ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن شد العذاب، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء، فيقول الضعفاء استكبروا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 وقال الذين في النار الخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعى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 وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سلطان أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ, إن في صدورهم إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع البصير